اريتك مش عارف ايه اكثر خصوص سياره اقول لك على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا أمه إلا له ومن يقبل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سعر على ناته إلى يوم الدين أما بعد في شرح الكرام قائلة التي تحدث عنها شيخ الإسلامي التيمية في رسالة سدمرية وفي حديثي عن معاني التأويل علمنا أن معاني التأويل التي وردت في كتاب الله على سر وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الأول وهو الحقيقة التي يقول إليها السلام يبقى ده كلمني عنه في المعنى الأول الحقيقة التي يقول إليها ليه الكلام والتاني التفسير والبيان التفسير والبيان فشيخ للسلام تيمية حتى أنا ذكرت من باب الخطأ اللي أن كنت بركز على المعاني في المحتمى المتشابه أنه هو بكلم عن التفسير والبيان وعلى التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول له يا سلام ان تأويل الخبر وقوعه وش كده؟ وتأويل الامر تنفيذه فبقول سيئين نفس الفعل المأمور به هو تأويل الامر به يعني الامر المطلوب ده ما قولك اول الامر تأويل الامر حيبا ايه؟ تنفيذ ده ما افعل كذا تقول لي حاضر تقول لي نمتبدأ يعني ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر يبقى تأويل الخبر ايه وقوعه وتأويل الامر تنفيذه والكلام خبر ام امر ذا قول ولهذا يقولون ابو عبيده وغيره ولهذا يقول ابو عبيده وغيره الفقراء اعلم بالتاويل من اهل اللغه يعني كيف ينفذون الايه الامر وبعدين كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء هو طبعا ملاش ذلك في الكرم تيميب وشيء لتفسير ولا حاجة لكن هو يقصد في تفسير اجتمال الصماء لغة الصماء أصلا اللي هو الشيء المسمط الشيء المسمط ده من النحاة اللغوية لكن من النحاة الفقنية لما الرسول ينهى عن اجتمال الصماء زي الحديث اللي هو ورد حديث جابر والحديث صحيح نهى رسوله بقى كلام عن اجتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى بجليه على الأخرى وهو مستنفل على ظهري يعني يؤل على أريك أو على كركة في المدد وحق بصريفل على رجل يعني فكلمة اجتمال الصماء دي عند الفقهاء لها معنى يختلف عن علماء اللغة كلمة الصماء جاية من نحية شيء مسمط أو أصم ملوش فتحة تحرق رديدة منه فهذه الصفة نهى عنها الشرع إن الواحد يلبس التوب حيثه تكون ايديه في داخل الثوب من اللي اللبس مثلا واحد جلابيته ومطلع او مدخل ايديه جوه الجلابية مش في قلب الكمام حيث يعرف اتصرف يعني فكان عادة العرب اصلا ملبسهم ليس هذا الثوب الذي نلبسه لكن له الثوب العربي اللي بتشوفه في ايام الحج بلبسون اثارقة بيبقى العباية وكذفه باين من العباية العباية نازلة كده طويلة مستوحة من اللجنان ومقفولة الى النقص كده عقيله وتشائيل الرحم ينكم ممكن نشوف في الحج من المناظر كتير فاحيان الواحد منهم يقفلها بحيث ان هي جامي تطلعش برق تبقى جوه الجسم كده او مع ما تعرفش تفتح فطبعا هذه اسمها اشتمال الصمه وهي خطر على الانسان ان يعملها لان دلوقتي انكسك في نفسك فلو جه واحد جه بربك وتدافع عن نفسك لو اتعال قلتك حاجة وانت مانشي هتوعب اتعور ما تراش تسمي البيه يعني الرسول امر بذلك حفاظا على الايه عنه كذا اللي احتباك يتابه واحد لما يكون واحد مثلا جارب جلسة وقاعد ومكثب نفسه برجليه هو قاعد على ظهره احيانا بيعملوا كده بعض الناس العرب بيكاجه انتكهم ان لما يقعد يسمي نفسه بنفسه ان يلف التوب على رجليه من قدام وهو قاعد مارفض كده على ظهره بحيث يبقى قاعد متكفف يعني لو تلاقيت كده يميل على جنبي فبلف كده برضه ده على هذا حفاظا على الامير على المسلم ان ما تضمنش ظروفك هيخبطك في حاجه فما ده ما تقعش على دماغك والحقيطه تفتني لك يشوفوا حتى الاوامر اللي... النبويه للتفارض على المسلمين وكذا اللي قاعد حاطط رجله على رجلي ليه فيها عدو واخويا لا او تعالي او ما شابه ذلك بالاضافه انه ممكن يوم فجاه هو حاطط رجله على رجلي فتقعد له ويقع طبعا الفقهاء أعلم بمثل هذا من علماء اللغة لأن الأمر النذر هم يعرفوا ازاي نتذوه فتأويل الأمر تنفيذه وتأويل الخبر فقوعه ده اللي بتكلم عنه شخص سامتيني نكمل بقى بقى بقى دريك ايش كدر معلش فرق انت فاهم يبقى خير ان شاء الله انا معايا ورقه بالرقم الاخيره في جزء السنه اخر حاجه وقفنا عندها هو بيتكلم على المحكمه الشعبيه لا موجود انا اكثر شرخ عقلي <تصفيق> احنا في المحاضرة الماضية كلمنا ايضا عن المحكم والايه قلنا القرآن كله محكم باعتبار بهم معناه ومتشابه يعني متماثل في الحصن والايه والجودة والبلاغة والخياغة وما بيش تعرف بينه وقلنا فيه محكم وفيه متشابه باعتبار الكيفية اللي دلك عليها النصوص فالكيفية المشهودة المرقية في عالم الشهادة بمحكمة لان احنا عارفينها الكيفية الغيبية المتعلقة بذات الله والصفاته وما يحدث في الغيبيات هذه الكيفية لا يعلمه اي الله او متشابه علينا من عصاش الفكرة دي هي اللي حتكلم هي معنا 200 حوالي تتربى الصفحات بس طرح هي وضحة ازهانكم حاتبوا معنا مشابه ويقول ايه اذا عرف ذلك فتأويل ما نخبر الله تعالى به عن نفس المقدشة المتصفة بها المتصفة المتصف بما لها من حقائط الاسمال والصفات هو حقيقة نفسه المقدسه المتصفة بما لها من حقائط الصفات انتظروا في العبابيات افضلوا ايه وليعني تأويل ما اخبر الله به عن نفسه تأويل الاس والوصف والاخبار اللي عن ربنا سبحانه وتعالى انه على عرفه وانه ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر ما تأويل هذه الاشياء وقوعها نفسها ما عليه الحق سبحانه وتعالى الكيفية الغيبية اللي احنا نؤمن ان هي موجودة لكن لا نعرفها فإيمانك بهذه الحقائق الغيبية والتعامل معها لانها واقع في عين وانها الشيء موجودة جد أخي يسألني على كلمة موجود ربنا سبحانه وتعالى نعم موجود باعتبار نفس العدم لكن ليس وجود الحق أو وجود المخلوق فالعرش موجود و την العرش موجود وحقيقة تانه لكن انا ارا في كيفيتها ما عرش في هذا انا عرفت ان فيه عرش نزال وعرفت ان في, في استواع العرش وفيه نزول الى السمة بس spons من خلال ما اقبر الله به عن نفسي فما اقبر الله به عن نفسه تأويله هذه الحقائق نفسها او انك اذا عُرث او و تأويل ما اقبر الله به عن نفسه مقدثة المتصفة بما من حقائق الاسمار الصفاد هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفاد وتأول ما اخبر به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد وكوع يعني اخباره عن ان فيه جنة وفيه نار وفيه الشام نهاجا القبيل وحتقع كلنا منه كل ناس سوف نجد ان شاء الله عز وجل في يوم الحشر والشفاعة والحوض ربنا سعى تعالى يفقنا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم الكلام اللي اسمعنا عنه ده في القرآن وكذا في السنة ما تأويله انك تشاند هذا بعلم ان يقع فتأويل الخبر وقوعه الله أخبرنا عن هذه الأشياء على ان حقاق تقع هذا تأويله يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي تأويل هذا الخبر يقول الذين نمسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ولهذا ما يجيء في الحديث يعني كل اللي بيجيء في الحديث يقول لك نؤمن نعمل بمحكمه ونؤمن ايه بمتشابه نعمل بمحكمه احنا قلنا ال ال القرآن فيه المحكم وفيه المتشابه طبنا بنقول آية محكمة يبقى ينزل فيها ايه لا ان تكون واضحة المعنى واضحة بالكيفية اش كده الايات الاحكام سميت احكام ليه لان معناها واضح والكيفية التنفيذة واضح برضو فالمعنى معلوم والكيف ايه معلوم طب والايات المتشابهة المعنى فيها معلوم والكيف مجنوب ما نعرفوش اخبالك ازاي فسميت متشابه باعتبار جاهلنا بكيفية حقائقها وسميت ايات الاحكام مهكمة باعتبار علمنا بكيفية أدائها وحقائقها يبقى دلوقتي فيه محكمات وفيه متشابهات محكمات باعتبار علق العلم بالكيف ومتشابهات باعتبار جاهلنا بإيه بالكيفية وإن كان ربنا سبحانه تعالى صبعاً يعلم كيف هو فاحنا في المحكم نعمل بمحكمة لأن العمل بيبقى تنفيذ العمل تنفيذ أمر ولا تصدق لقبر تنفيذ أمر يبقى نعمل بالمحكم لإنه واضح ومعلوم كيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية أداء الأوابر ونؤمن بمتشابه المتشابه اللي هي الكيفية الغيبية التي لا يعلمها إلا الله زي من الإمام الملك, الملك المعلوم والكيفي مجزول والإيمان به واجه أظيم لأن أكشفوا بقى كلام من تيمين لأن ما أكبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة إيه كاي ألفاظ متشابهة بقى تشبه معاليها ما نعلمه في الدنيا كما أكبر أن في الجنة لحما ولبلا وعسلا اللهم اجعلنا من أهل هذه الخيرات اللهم أعلمون وماءً وخمراً ونحو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا نفظاً ومعناً يبقى هنا التشبه فين؟ في المغض نشترك في الاسم المجرد لبن اللبن ساعتما يذكر لبن اللبن طبعاً هو متداول بيننا بتخيل كيفية اللبن اللي بروحه اشتركه اليوم من المحل اخبالك ازاي؟ اللي بيخرز من بين فرط وجنب لكن يقول وعنهار من لبن هنا في الحالة بقى شكل اللبن إيه ما قدرشي قول بقى لبن جاموسي ولبن باري ولكن ما عرفش ايه لان كيفية اللبن هنا بقى كيفية اللبن هنا دا سمت اللبن هنا الله أعلم دا اللبن في الجنة بقى حيب انظموا ايه ففيها ملع عين الرأت ولا أود من سنعت ولا قطر على قلب الرشاق الكيفية هناك غيبية مجهولة لنا لا نعلم الكيفية الغيبية الكيفية هنا معلومة لنا خلي بالك. بس انا لما عبر عن اللبن اللي موجود في الجنة وعايز اقول لكم ان الجنة فيها لبن هل في واحد هيقدر يعبر عن اللبن الا اذا استخدم لفظ اللبن الموجود المتداول بينما نحن بس مش ممكن أبداً حيبزي اللغة اللي في الجنة يمثل اللغة اللي في الجنة معقوله على أنا عشان عبر يعني على, على أوصاف الحق وربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم العباد عن أوصافه يعرفهم أوصاف الحق سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون التعبير من خلال ما يفهمون من خلال إيهاء ما يفهمون لكن ليس من خلال التماثل مع ما يباشرون يعني اللبن هنا انت بتشربه وتاعك تغليه ولو وقته في حراره قوي هيفرص ويقع على المتجر يخسرلك الدنيا تقبلك ازاي هنا اللبن اللي بيتعمل النهار عارفين كيفيه فلما يقولك ان الجنه فيها لبن فواحد يقولك ايه والله اللبن ده اقدر اقولك يعني الدسم بتاعته كام ونعرف نعمله جبنه وشربشه ومتعرفش ايه وكلام من الله انت بتتكلم عن اللبن بتاع الدنيا مش لبن الجنه قول لك أصبعون ما اشتركوا في اسم اللبن قول شفانا بين لبن وإيه ولبن فأقول له خلوات شب كلامي طيبين هنا بقى تحس يجب إن بيتعامل مع أناس لأن ما أخبر الله به عن نفسي وعن يوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما أخبر أن في الجنة لحماً ولبلاً وعسلاً وماءً وثمراً ونعو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا نفظاً ومعناه لكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته كده برضو تمام فاسمه الله تعالى وصفاته أولى من دار أولى يبقى إذا كان المخلوق اللي بيتفق مع المخلوق اللي في الدنيا في الاسم بس مجرد نقول لحم وهنا لحم اللحم هنا بيبعو الوقت ب32 و35 جنيه وتيجي تكل الله أعلم بي خبلك إزاي؟ هناك برضو لحم ولحم طائري مما يشتهو اللحم اللي هناك هل كيفيته زي كيفيت اللحمة هنا؟ رده عبدالله ابن عباس يقول إيه؟ ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء لكن الكيفيات أبدا ليس هذا زيها هذا؟ إذا كان في فرق بين المخلوق ومخلوق يبقى فرق بين الخلق والمخلوق من باب إيه؟ أولى وإن كانت وإن كان بينهما ودين اسماء العباد والصفات تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل النقلوب تسكين مرضو ولا حقيقته كحقيقة زي ما يدر بأمثل مثلا إن فيه قدر مشترف وقدر فارق هذا اللي يمهد للقاعدة دي إن ما من في أيه بي إلا بينهما قدر مشترف وقدر الفارق اللي قلناها بالأول محاضرة أتكلمنا عنها وفصلنا فيه فبيقول والإخبار عن الغائب الإخبار عن الغائب من هو الغائب يسميه ظائب ينفع أن يسمى ربنا غائب فواحد يقول لك الغائب هنا هو يقصب بذلك كل ما غاب عنا حتى يشمل ما يتعلق بأسماء الله وأوصافه وكل ما يتعلق بالحقائق الغيبية لكن ما ينفعش أدى شيخ استنبول قال ما نباش ناخد دي اسم من اسماء الله ولا نقول اهو ابن اهو بيقول لك من اسماء الله الغائب من يلوكي هو, هو يقصد بالغائب كل ما غاب عنك كل ما غاب عنك يبادئ ايه غادئ. وكل ما رأيناه وابرخناه يسميه ايه الشاهد الشاهد اذا رأينا في الشاهد كذا في احد الاخوة الله يكرمه قلمني على موضوع كويس بالمناسبة دية بيقوله ما نكملنا ان يعني تساعدنا او ان احنا نقوم بهذا العمل او لي انت المفروض تعملو انت ان احنا نعمل قاموس واصطلاحات شيخ الاسمتين الصلاحات الاعتقادية في كلام ايه شيخ الاسمتين زي مثل الغرق او الشاهد او الفارق او المشترك او المعفض او الممثل الاشياء الاشياء بكلها المصطلحات دي مطلوب ترسلها تفسير اعتقادي بناء على كلام شيخ السلام تيمين طيب ضروري مص... قاموس مصطلحاتي يفسر كلام مين شيخ السلام هي فكرة طبعا جميلة جدا ورائعة بس محتاجة وقت ومحتاجة حدا كمان جهدي جماعي لانه هو دلوقتي انتو دهولي لمصطلحات انا فسر مقتل ما... شيخ السلام منها لما انا حاول اقل في صفحة صفحة عشان اقرأ الاقي مصطلح اطلعه فاللي يلاقي المصطلح ليونك هو بيقرأ دلوقتي بقى هو لو واحد بيقرأ في كلام شيخ السيمة المتايمية يعني تستطيع مثلا جميع الحاضرين الآن واللي بيسمعونا واللي ممكن يتابعونا إن شاء الله في الدورات العلمية لو واحد قرأ لمتايمية كتاب ولا حاضر وشك مصطلح غريب غير كده يقوم كاتب المصطلح فيه في ورقة ويجيب لينا مجموعة مصطلحات بحيث نجمع مثلا الف مصطلح لشيخ السيمة المتايمية لما يجمع المصطلحات قدامي اقدر انا بقى اقول انتينيه افضو ايه واجمع المعلومات من الكتب المختلفة عن طريق استخدام الحاسد بقسم يطلع صفرات وارفضو المعنى كده ويقصد كده فيطلع قموس ممتاز ويبقى العمل كده جماعي لان ما يفرش يقوم دوها واحد صراحة يعني لان عشان يراها يبقى لازم يقرأ كلام متينية كلمة كلمة علشان يتابع المصطلحات صحيح الواحد يعرف اغلب الكلام اللي بيتكلم عنه تيميه في الصفات او ما شابه ذلك لكن ده مش معناه ان الواحد احاط علما بكلام الشيخ الاسلامي ده احنا كلنا عال على الشيخ الاسلامي التيميه وبنحاول ناخد منه ما نستطيع لكن الراجل نفسه موسوعه فاذا استطاع احدكم ان يكتب بعض المصطلحات ويجمعها ويبعتها لنا على الايميل او يجيبها لي ورقه ولا, ولا حاجه اجمعها مع بعض في نصل الى عدد معين يكفي ان احنا نعمل قاموس مصطلحات للشيخ السلمة المتايمية حيفيد الامة الاسلامية تاجها طيبة جدا جدا ياريت الكمية ماتتم معايا وانا مش معايا في الكترة المتايمية نتمنى ان شاء الله ان احنا نتكاكف في اخراج مؤسس هذا العمل يبقى كلمة الغائب عنده المتايمية كل ما غاب عنه والاخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه للأسماء المعلوم المعلومة, المعلومة إيه؟ معانيها في الشاهد كنت بقى الغايب حقا وصابت في الشاهد يعني دلواجه فلكم معي يا فنوطة دي أنا زي ما أقول مثلا المثال اللي بغضر فأم أقول لكم إن فيه شيخ جاي جاء الشيخ جاء الشيخ الكلام مرثوم وكلام عربي كيف مدح الشيخ لانها في الشاهد وليفهوم عيني اقول لك اه معلوم اهو في شكله ماشي بالطرقه الفنيه او راكب العربيه الفلانيه يبقى المعنى معلوم والكيف ايه معروف لكن لما اقول وجهاء ربك ملكا صفا صف هيبقى المعنى معلوم والكيف مجهول لكن انا بناول اعبر عن مدح الحق سبحانه وتعالى زي ما هو في القران بوجهاء ربك ملك صفا صف ما انا لازم استخدم لفظ عربي مما يستخدم في الواقع هذا اللفظ مذنوله والكيفية الحقيقية اللي هيقع عليها مجيء الحق سبحانه وتعالى ليست كمجيء الشيخ او مجيء بس لجم من استخدام هذا النظر عشان يفهم الكلاب يبقى القرآن انما جاء في باب الغيبيات لتفهم موجود حقائق سوف تحدث ما وصفها هلقول الله ايه اعلم ده مقصد شيخ السمتين والوالاخبار عن الغائب لا يفهم الي من يعتضر عنه المعلومة, المعلومة معاليها في الشاهله المعلومة معاليها في الشاهل ويعلم بها ما في الغايب بوثiamتة بما في الشاهل و夢دأ الشايخ بهمت المعنى وخيامت الإنيخ انقجاب مرة ربق بهمت المعنى لكن ما puffيمتش لإيه مش عارف كيف مع العلم بالفارق المميز الفارق ليه عارفين يعني ايه الفارق المميز يعني كيفية في المخلوق غير كيفية لليه الخالق مجيل المخلوق غير مجيل الخالق استواء المخلوق معلومة كيفية لها لكن استواء الخالق ما نعرفش وليس كمثل شيء فيه وأنما أخبر الله تعالى به من الغيب أعظم مما يعلم الشاهد علمته عن ايه الشاهد الشاهد اللي هو الواقع اللي كان شيء فيه ما غاب عنا مما لا نرى وفي الغائب ما لا عين الرأس يعني في عالم الغيب ولا أذن إيه سمعت ولا خطر على قلب بشري فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك يعني قلت فيها من ماء غير نهر راكد يعني ما فيش فيها نهر راكد ما ظاهر متجدد وانهار من ما اظن المعنى هي المعنى يعني سهله اقول جنات تجري من تحتها الانهار يعني احنا عندنا جنات تجري من تحتها الانهار تصور زين كن جنة والنهر يجري من تحتها انا لما جحت كده مقيم في الدنيا ها أه؟ بقول المية اللي تحت الكبرى سيقول <تصفيق> <برخز. تصفيق> المية تحت الكبرى يبقى وارف على الكبرى فالمية تبقى من تحت دب ليه ما تقولش مثلا بالنسبة ليه نحن في جرل أنهار تحت الماء انتوا شايفين دلوقتي شبكة مية كاملة موجودة في القاهرة في كل مدينة مواسير ماشي فيها لإيه المية احنا مشي فين الأنهار دي لكن هي مشي تحتنا وانا مش ماشية وحتى في الأرض كلها كل شقة كل دي على فكرة احنا ساكنين فعلا في دنات ان سنسألوا عنها لان ازاي كل واحد اميها ام يقتفتح فيها سأل اميها موجود دا لو كان ايام الصحابة الكلام دي فتخ بلك ازاي <تصفيق> يقول لك دي الجنة الجنة بعينة فتخ بلك ازاي <تصفيق> ليه ليه من المية وبعدين مية من الثلاجة ده ومية دي فتح مية ساعة ان نفسها برجة يعني هم لما كانوا يتكلموا عن وصف الجنة يصفها من الجنة ايه طيبة ناءها بارد شراب ايه بارد في وصف الجنة انهم يصفوا ان المية طالما هي برجة ده بحب ذاتها نعمة لأن المية اللي عندهم في الفزاعة عربية تتحر ناط درجة حرارت وصل خمسين درجة فالمية حتكون شكلها إيه ففلت بقى لما كل مية نزجة أصلا تلج أو مية الواحد يشربها المشطايا يشرب المية اللي كانت تتطلع على التلاج تلجة باية لكن أي أنكات نتكلم على المية اللي تمشي تحت الأرض ده عمروز جنات تجري من تحت الأنهار زي ما ربنا قاتل إحنا هنا موض ممكن ما أقول لك والله ده الموثير اللي يمشي تحت ال لكن هناك في الجنة لازم يكون لها وقف أعجب وأفضل وأعظم من الأوصاب اللي موجودة هنا فهنا بتكلم فنحن إذا أكبرنا الله بالغيب الذي اختصت به من الجنة أو من في الجنة والنار من في الجنة والنار من في الجنة من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا تهمه بذلك الخطاب يعني ربنا ما خلق ربنا لغير الا لنفسه ان فيه نعيم بكيفيه ما ولا سمعتها ولا خطا على قلب هو هذا ما عرضه الله عز وجل لنا ان احنا نفهم ان في سوف نتعامل معها اكبر مما انتم عليه ففسرنا ذلك فسرنا ذلك تفسير الكلام ده هيبقى ايه شرح تفسيره ولا شرح معناه قول الوقت لما واحد يصف له في يتكلم عن المعنى ولا عن الكيفية لا. لا. لا. <تصفيق> عن مش ممكن ان الكيفية ابو مالو عين ورأت ولا وزن سمعت ولا فضر عقب باشر ابو لما يجي يتكلم عن ربنا سبحانه تعالى وعن أسمائه وعن يقول لك لا لو كان ربنا على العرش يبقى محمول ويبقى العرش يبقى شكله وكذا ويبقى لا تكسيد وتتسبيق شوفت بقى ازاي شايفيني كلامك أسهان الله وأما نفس الحقيقة المخبر عنها اللي هي الكيفية اللي في الجنة مثل التي لم تكن بعد لسه ما شفنا يعني وإنما تكون يوما قيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله يكيفية هو الذي يعلمه الكيفي. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى رحمة الله عبدالله قال التوائه معلوم والكيف الكيف مسهوس ومن الله البيانة لبيان المعاني يعني وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان فبين أن الاستواء المعلوم وأن كيفية ذلك مسؤولة كيفية الغيبية لا يعلمه أيضا ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والألم ينكون علم العباد بكيفية الصفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رفت ثماء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هذا الصحيح مسلم البدعة السؤال عن يعني هل السؤال عن المعنى بدعة؟ طبت إلا بغضاً أقول لك السؤال عن الإسلام بدعة لا الاستواء عن كيفية في السؤال عن كيفية ايه هو دي اللي بيدعلم إنما السؤال عن الاستواء ما كانش له معنى إذا ربنا ليما يخاطبنا بقول يا رحمان عبد احنا مش فهمنا ما بيش اي حد فيه انه معنى ده هذا يناقض الحكمة يناقض حكمة ربنا اللي يخاطب العباد بملاء ثمون تعال الله عن ذلك يبقى الكلام الذي يقول له ايه معنى إنما الكيفية كيفية غيظية لا يعلمها إلا الله ايه وانا ما انا ما سمعت الصوتة جديد اه لا نقصي سنان عليك. عليك انت كما اسمت ايه وعاشت قول ايه اه معناها حاضر هاولا هو ارزي قول ايه انت لو حدث توصف الكيفية وتشوف الحقيقة بعينك وتنقلها من الناس تعدد الأنفاظ عن التعبير ولا تستطيع أن تؤسل سماعا على الله كما, كما أثنى على, إيه؟ على نفسه يعني ربنا قادر على أن يوصف نفسه بما يشاء توصف نفسه بما تطيقه العقول يعني لو ربنا وصف نفسه بالحقيقة اللي يقول لك مثلا تشوفها وتفهم الكلمات تتعرف عند نعلم حاجة حيضة من اللي حيشوف كيفية حقه سبحانه وتعالى ونقول له عبرنا علامة شوفه فيجي يتكلم يعرفش اخبالك ازاي زي موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل دعالاه ايه بكأ وقر موسى فائقة عشان بس يشوف الجبل هو انجاز ومن اللي رب الجبل عندما تجلى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بقدر من اسمائه ومن صفاته لأن هو ذا اللي احنا نطيره هو ذا اللي احنا نحتاجينه ما احنا نحتاجين زيادة عن كده ولو كان في زيادة احنا نحتاجينها لم نبينها الحق سبحانه وتعالى يبقى هذا تقصر في الديانة وما كمل الدين لكن ما بينه لنا من أسمائي ومن أوصافي كاف في أن تحقق الكمال في العبادة كما حققه نبينا صلى الله عليه وسلم فاهمين مطر يا لكن واحد حيحصي سماء على الله يتعرف على كل أسمائي وعلى كل أوصافي أبدا كلام دا ولذلك الغيب الجاه يعني شوفوا تانية ما يحتاج بالحديث اللي بقول ايه وقال في الحديث الاخر جاء الحديث اللي رواب لمسعود من حديث رواية الامام احمر بن حمد رواية احمر بن حمد في رواية من الحديث المسعود اللهم إني أسألك بكل اسم من هو لك سميت به ايه نفسك او أنزلته في الكتابك او علمته احدا من خلق او استأثرت به في علم الغيب عندك خلقوا معايا بقى عشان تكفهم متيمية عظوا ايه تككات الاسماء محصرة في ساعة اثنين ولا محصرة في ساعة فين. اللي خيلونا وتعبونا في سرد اللي احنا عملناها فشوفوا كلام متيمية هم لو فاهمين كلام شخص متيمية حي رايحوني فبقولي متيمية انتوا فاهمين كلام متيمية ان الكيفيات الغيدية اذا عبرت عنها باسماء واوساط يصعب على الانسان ان يجد الفضل عقدر بها أو نقصي كماعا عن الله كما أسنع عليه على, على نفسه فرب الله سبحانه وتعالى تعرف إلى خلقي بجملة ولا بقول لي بجملة بجملة من, من أسمائه ولا كل أسماء وصفاته بجملة من أسماء وصفاته الجملة من أسماء وصفاته أنا أعرفها إزاي فما فيش حل أن أستعرفها غير التوقيف من خلال ما ورق الكتاب الكتاب والسلم طيب أم يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك جن الألفاظ النبوية الرائعة اللي جلت على كل مال الله عز وجل ما علمنا وما لم نعلم سميت به نفسك أو ألزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقه أو استعفقت به في علم غير علم تعالى نعلم معنا فيه أو ألزلته في كتابك المقصود بالكتاب هنا القرآن والسنة او علمته احدا من خلقك فيما مضع من كتب السابقين او فيما يتعلمه بعض خلقي مما لا نستطيعه نحن كالملايخة وجبريل وبعض هؤلاء او علمته احدا من خلقك ممن يطلع على كتابك فيأتي بالدليل على الاسم من كتاب الله ومن ثنك رسولي بحيث يعرفه البعض ولا يعرفه كل دي المعاني الشابه لكن كل التوع اللي لم من خلقه هل يعني ذلك اللي فيه واحد يأتي باسم جديد ليس في الكتاب أو في السنة ويقول هذا علمه الله لكلان واخترعه كلان مش ممكن يقول عليه اسم اللي يزيني علىه واحد والوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم واضح الكلام والذي محتاج لك ودوران ردوا اذا دلوقتي اي اسم هتجيبه لازم يكون في الكتاب وفي في السنة خلي بالك هل ده دي كل اسماء ربنا اللي ورد في كتابه السنة ولا في حاجة تانية او استأثرت به في عين الغايب عندك يبقى اسماء ربنا بقى الكلية بقى الاسماء الله غير محصور غير محصورة في عدد معي نقصب الاسماء ولا في كتابه السنة يقول لي اخواني يا بو السنة بتقول ايه سمعنا وانا انت عبنا عشان اسماء ربنا كلية كل, كل اسم سمى الله نفسه بي هيبع بار عن ايه مجموع ما ورث الكتاب السن وما علمه احدا من خلقه وميقيدون هنا الملايك وما استأثر فيه في علم الغيب عندك يبقى ما اتتاثر بيه في علم الغيب عنده محدث من الخلاف يعرف يبقى إذن لما يقول أثناء الله غير مع صرف عرض معين نقصد بذلك كل الأثناء الإلهية الغيبية وغير الغيبية ده فهم مين؟ وفهم كمان؟ شخص سامة مين؟ لكن بقى السؤال هل اللي ورد الكتاب والسنة تسعة والمكتر من تسعة وتسعين جبا اتدور علىها في كلام العلماء ما تعرف مش حل لأبدا لا في كلام متينية ولا في غير متينية دور ده انا دخل السبع دقات عشان لاي اجابة ان الاسماء الله غير محصورة تقصدون اسماء الله الكلية ولا اللي وردت كتابه السنة فالواضح من كلام متينية ومن قيم ان كل الاسماء اللي ربنا سمى نفسه بها سواء اللي تأثر بها أو علمها الملائكة أو علمها للناس بالكتاب والسنة لكن اللي ورد في الكتاب والسنة ما حدش يقدر يخل فيها ليه؟ لأن محتاج براثة وتتبع وطالما كتابي أو كلامي اتقرأ واتكتب يبقى معنى ذلك إيه؟ إن أنا عادر إنني أتتبع كلمة كلمة وأبحث موجود ولا مش موجود أنت أخبالك إزاي؟ فلما نقرأ الكتاب ونقرأ السنة ونحدد العلامات اللي موجودة فيها الاسم بلون ممين بحيث نعمل نفق شامل على كل ما الكتاب والسنة يبقى في الحالة دي لما نخلص كل ما في الكتاب والسنة ويتحدد لون الاسم بلون احمر ولون الاسم المضاق بلون ازرق هيطلع معانا 99 اسم مطلق و99 اسم مقيم كده في الحالة دية لما رسيبه الإيمة لله تسعة متعناس من مئة إلا واحد دية فما فيش تعارف ديناك قولي يا ربا السلام ولا قول أو صارت بيه في علم غير علم لكن إلا في نقطة بقى حكاية الجزم الإيمة اللي ورد باتكابه السنة تسعة وتسعين اسم مطلق وتسعة وتسعين اسم إيه مقيم ده ما حاجش يعرف يقولها إلا إذا أقام البينة على ذلك يعني احنا لما تتبعنا الاسماء اللي موجوده في, في القران والسنه عن طريق استخدام الحاسب في تتبعها وكده يعني والتاكد ليه في ده موجود ولا مش موجود الاسم ده كذا ولا كذا وعملنا المصحف وحددنا في ايات القرآن كلها فايه او كلمه كلمه الاسماء اللي موجود فيه حصرا يعني حصرا يعني ايه يعني ما تعديش ايه فيها اسم سيب والالوان هتميز الكلام ده واحطه في المصحف ان شاء الله ده في خلال شهر تقريعا الموقع باذن الله لما تلاقي المصحب بهذا الأمر وأطبع تصديقه على كتب السنة ما أيصارها أي, أي طالب عين من وقت يقرأ ويحد كده الأمور انضبطت فإن ظهر فيه زيادة عن كده نبقى في الحالة دي يجب. الشغل اللي احنا عملنا فيه أخفار تعدل وتقيل, وتقيل حتى نصل إلى الآن الحقيقة اللي موجود لكن اللي تأكد لنا الآن إن فيه 99 اسم مطلق وتسعة ستعين اسم ميروكاين. هم إيه بالضبط دي محتاجين الدليل في كل اسم من الاسماء ادى الاسم ولا دليل وادى الاسم ده القواعد اللي عملناها طبقناها على ما ورد في الكتاب والسنه فطلعت الكتابه مطلقه في المقيد صحيح انسان في خلايا الخطا من من يطبق القواعد خد بالك لكن هو ده اللي بقى السر ان ظهر فعل المساله 99 مطلقه في اسمه كل واصبح الكتاب موجود وتقدر ترجع الاسماء المطلقه والاسماء الايه المقيده كويس يبقى احنا المفروض ان احنا نتكاتف في المصل الى اثماء الله عز وزال على وضع الضدقة والطمئيس ان كان فيه ظلم او خطأ من الدكتور نصلحه ولا نيك بحكم قولي اخواني يبقى المفروض ان احنا نتكاتف لان نصل للأثماء اللي ثابتت بقى دلتها هنقول لا أثماء الله ليه محصولة بقى دموعية نتكلم بالي هما كل من الوقت اللي داني معان لألأ إنه هم تقولوا كلال دي لا واقع عايزين يقولوا أسماء ربنا غير محترف عبد المعين طيب وين تقصب الأسماء الكلية ولا اللي في الكتاب والسنة إن أهل اللي في الكتاب والسنة قال إنت تتبعته تتبع ذلك يكون على فكرة ده كلام موجود تتكلمش في سنة تيمير مصر إنه فيه واحد بيفترع علينا في المنتديات في الانطريق بقول لها دورت بكلامي تايمية على تكبع هذا يقول مش موجود طلع لها وحاصية ونقول شوف لو انت بتعرف شوف شوف اهو اذا كلامي تايمية اخبرك ازاي وحصينا النص دي فيه وتكبع ذلك يقول فالمهم شيخ الاسلام تايمية لما بيه يتكلم عن اسماء قال ان لما نجمع الاسماء بعد اللي اتهت اسمي تشدع ذلك يطول يطول ليه؟ لان عايز استقصاء بقيق لكل كده من خلال قراءة القرآن والروايات فهم هنا في حيرة الأسماء هير محصرة في عدد معين وده عقدت السلاة في الصالح وإحنا قلنا حاجة كده ما يهير محصرة على عدد معين وده كلام يتجميل فيه بس هو يقفض بالأسماء إيه؟ في الكلي لكن اللي ورث الكتاب والسنة طالما اكتب ينفع واحد يقرأ ويحذب الأسماء بعلامات وإن شاء الله عز وجل إذا أحيانا الحق سبحانه وتعالى طلاب العلم اللي بدلت معنا هنا في الدورات العلمية سوف يقومون بتحديد أسماء الله عز وجل إن كان واحد عايش أو مي من كتب السنة جميعها اسم الإسم يعني الحمد لله نأشكنا عنه نأخ الله صاحبه خاتم اللي ورد نتحدد بلون مميز وبعد جدا هنشفت وحمس وانت ماشي كل واحد من ده لما نلاقي العمل مثلا خمسين طالب علم يجلسوا وعندهم خبرة عن كمبيوتر وازايك أنا مكلفكم بالأبحاث عن طريق يازم الحاسب باستخدام الحاسب لان أنا عارف ان في خلال سنة وقتها بس تستطيعوا ان تطبطوا كل ما ورد اسمنا ودون اللي موجود دلوقتي اللي قدامنا اللي وصل الامر ان واحد يقول لك ده الإمام البخاري كان يحفظ الف الف حديث أخي بالك إزاي؟ يلقى السنة أكثر من اللي موجود قد طلعني من أنت واحد أو حديث من اللي عند الإيمان المخارفات على الأمة الإسلامية بحيث أن يكون فيدي إسمع نفس الناس نخدقنا برضو أخي بالك إزاي؟ إنما لم تعرف تجيل ولم هو كلامه خلاص شارك الناس في العمل عشان نصل في بالأمة الإسلامية إلى حقيقة معرفة الأسماء والصفات بحيث لا نسمي الله إلا بما يسمى به نفسه ملتبش تثمية الله إلى عقل الإنسان بحيث يجي واحد يسمى ربنا الضارة ويظدم الفطرة ويظدم الواقع ويظدم النصر بسم الله الذي لا يضر مع في الشيء في الأرض ونفس في السماء فيعلموا علينا حتى النصر يقول لك الزيت يسمى ربنا الضارة ويظفر الله بتاع قراء يخبرنا في الزيت فالدلوقتي أننا نتعلم بالأسماء اللي هو ربنا الضارة عمره ما هيكون عليها مواقعة فيه لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه لما يذكر الإنسان فيه الكمال المطبق وليس فيه نقص على أي وجه من المجوء طيب يبقى تهمتوا دلوقتي يا إخوانا حديش عنه اعتراض ولا حاجة ولا واحد من الإخوة داخل في دماغه المسهلة ليا إن الأسماء اللي استأثر الله بعلمها أو أسماء الله الكلية يشمل اللي ورد الكتابه السن وما علمه أحدا من خلقه وما استأثر به علمه يبقى هي من الأسماء الكلية التي لا خصة او غير محصورة يبقى اتمنى لها غير محصورة هم عايزين يحملوها على كتاب والسنة خلي بالك يحملوها على ايه وفي حقيقي ان الحديث مبقولش كده وده من التدليل انا بقولي الكلام ده ايه الله يسمح وبرك فيه اخبالك ازالك ويجدين ويجدينك احد الاسد في ازعف القرآن كل يوم مستلم للدكتور محمود في البحث بتاعه كل يوم, يوم إيه؟ الحد والاوبة وقاعد بيدلت على النفل تجليف صريح انا بقولها تراحة ان ده تجليف وتجوير على الامة الحامل ما تقوليه تجليف صريح قول لك ان اسماء ربنا بير معصورة بعدد معين طب اسماء ربنا نهي الاسماء اللي موجده في كتابه السنة ولا ما استعثر الله بعلمه وما ورد في كل ما سمى به نفته لما تبين في المشأل دي اللي مش وقحى عنده هو اصلا هو معبطل في كتابه السنة وهو لا قام بحطية ولا قام بتتبعها ولا قام بدراستها في حين ان اغلب اهل العلم حاولوا سلفا وخلفا ان يتتبعوا الاسماء حصرا على ما اردت كتاب السلم واللي كان بيعمل كده بس ان علم ابن حزم يحاول جمع الاسماء لجات ما تعد وقاعد فترة طويلة جدا جدا والاخر يا جماعة قال انا تتبعت ما استطعت ووصلت الى هذه الاسماء كم اسم اربعة من اسم اللي قاله ابن حسن وقال يعني كان منهم يعني كل واحد بيسلم اللي بعده كل واحد بيسلم اللي بعده فاحنا جمعنا كل اللي هم عملوه وبحثناه فطلعت النتيجة كده لكن جهد بتاعليش جهد واحد يا ده كل من سبق من اهل العيني جمعناه وحاولنا نعمل على براسة حسوبية سريعة فطلعنا الاسم لليلي ده هذا المثال فإنما واحد يجي داني فعليه سيقولك لا اللي ورد كتاب السنة أكثر من 9 رسعين اللي هي المطلقة والمقيمة ورينه إنما تنشويش ماله ثلاثة على ايه كل الاحاديث وكل الأدلة تدل على عدم الثقة ولذلك حتى شوفوا كنام النبع عيشة والسلام خليك معاه في الحديث لي من مش محتاج لي السلامتي فيه بسرعة السلام في الحديث اللي يتفق عليك إِنَّ لِلَّهِ ها؟ تسعة وتسعين إس كلمة إِنَّ لِلَّهِ تسعة يبقى في الكتاب والسنة مئة إلا واحد وخلي بالك إن كل رواب تقول مئة إلا واحد يعني لو كيف يقول تسعة وتسعين ولو ما قالش المئة إلا واحد يبقى ممكن احتمالية إن التسعة وتسعين هم تسعة وتسعين وباس مفيش فيه الأسماء المقيدة ودي عم اللي عمل نفس اللي عمل نفس ايه من الأمور اصلا جات معانا ورده قدرت احنا لما قلنا الأسماء المطمحة طلع تسعة وتسعين عن مقيدة طلع تسعة وتسعين يبقى عليك من الرسول المقال إنا لله تسعة وتسعين مالنية دا واحدة يشير الى كل ما وره في الكتاب والسنة اللي قلت فيه مطمح به ايه مقلب اللي كسب الكلام دا البحث طب إنا لله ت بالله عليكم ده اتاني اتمن من احصاها يبقى ادوري اني المطلوب مني اجمع ووصف في الاسماء والنقص الافعال والنقل في اسماء رب العزة والجلال ما تقول يا خل من احصاها فعلي الاحصاء لهم وراك يعني جايز هو يقولك خليلك من ضمن الحاجات اللي عاملة يزعج برد أنا بفصرها لأننا اتباه في الكلام بقى قريب أمه قول ما هو معنى كبير اللي إن انت بتقول من أعصار دخل الجنة من هي الأسماء اللي انت جماعتها 99 دي سواء مطلق أو مقيدة نبقى الرسول بيقول من أعصار دخل الجنة يبقى معنى كده أن الدكتور محمود من أهل الجنة يبقى أنت ابتحك من نفسك بهل الجنة لا حاول ولا قوة إلا بالله يا راجب ده الواحد أصلا يشتحي أن يمطخ بهذه الكلمة نحن نبع الله أن نكون من أهل الجنة. وليست مراطب الإحصاء في جمع الأسماء فقط ولكن مراطب الإحصاء إنك تؤمن بها وتحفظها وتعمل بمتضاها وتدعو الله بها والواحد يسأل الله لنا ولكم ولكل حضرين أن ينال ثواب الأجر على هذا الأحصاء لكن هل وجدت في كلامي أو في كلام هيري أنني خطعت قد ما أحصتها يبقى لكما من يقطع بذلك أكبر وبعدين يا أخي إحنا كل واحد لنا من الزنوب والعلوب ما يسره علام غيوب ربنا سبحانه وتعالى يكتر علينا ولا يحاسبنا بينا لا تعلمون عننا إنما واحد يقول لك يا فهو الله فاهميني ومعنا كده فالله وإذا حيبكل الجنة بقى حيب خلاص أخبرك إزاي فهو متخيل كلام ده أقولي يعني واحد يقولي إنت إزاي تقول اللهم إني أسألك بأسمائك التي دمعتها من كتاب والسنة تبقوا إيه ليش خلف كده تبقوا إيه اللهم يسألك بإسمك الرحمن الرحيم يبقى أنا أخطأ فبالأسمائي من يني جمعتها والأسمائك أسألك بأسمائك التي جمعتها هل هذا في عيش؟ ما تعرفش الحكاية الزيجة طب. لكن احنا بنسأل الله على الجو جنة هل ندخل لنا الجنة وأن من النار وأن يأتي على هذا العمل خالصاً لودي رب العزة والجلال هو هذا الأمر الواحد ازاي يعني تتصور مثل هذا في بحث عملناه من تجل أن نتعرف نحن على أسماء الله قبل غيرنا والله ما زاء في ذاتي ولا خطر على خيالي أبلاً ولا على قلبي إن الواحد يحصل أسماء من أجل أن 99 عشان الناس ستول على أساسي أبداً من لا بإذن الأمر لذا ما تقرأ الكتاب وتقرأ اللي إحنا كتبناه تعرف من خلاله مقصد من قام بالدراسة على العموم الكلام عن الأسماء كثير وإحنا إن شاء الله سنبدأ غداً بإذن الله تعالى في غربية نية الراخية غربية أول محاضرة من المحاضرات في قضية الأسماج بس. شرح القضية بتفصيل هل أخذها في 12 محاضرة على مو هي المحاضرات ولله الحمد يعني بنحاول نحن بتسجل بالفيديو وترفع على الموقع مباشرة نعتدر الدخول على الموقع وتنزلوها بعد المحاضرة بيوم أو اثنين بتلاها الموجودة على الموقع اكدام المحاضرة عشرية اللي بتاع بكرة شاء الله عز الى المحاضرة 30 او 32 اذا احيانا رب العدس والسلال هنتكلم عن تفاصيل القضية بامر موسع وبشيء موسع وحنعرض الكلام لان احنا عايزين نعمل في الدراسة دي او في المحاضرات القادمة ازاي من البحث بس لكم نترد عامل ازاي كتير فلازم نشوف عمل نشوف عمل ازاي يعني انه السعافة اللي احنا اعتمدنا عليها ايه وبحثنا فيها وطلع ايه والنتيجة ازاي قادي الكمبيوتر هو وقادي الشاشة العرض موجودة وشوف قادي احنا منبحث ونعمل كذا وشوف النتيجة قداما عشان فقنات على الشق اللي يأتي احنا اقول لك الصوة يقول لك ده دكتور جامع 35 موسوعة يعني احاط بما لم يحط به الثلاث الصارع بقول احاط بما لم يحط به الاوائل اتخابلك ازاي ياخد تفايل كلامه ازاي عيب عليكم على وخة اللي كنت ده ال35 منصه عدل او الكمبيوتر منبراند راون في دقيقه في دقيقه واحده واحنا لما جمعنا الناس الموجودين في الارض عشان نقول لهم في دقيقه مش هيحصل طب دي نعمه من الله بها من الله الله بها على أمة محمد في ان نستخدم هذه التقنيه للوصول الى المعلومه يبقى احنا كده قرحنا بتلف الصالح او قلنا ان احنا اكبر من السلف إيه الحمق والجهر له والله منعرف يا أخي والله نرجع لكلام الشيخ السمتين ما أزمله وما الفكر وهذا الحديث من المسند والصيحة من أبي حاجة. وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما اتأثر به في علم الغيب عندهم فمعاني هذه الأسماء التي استاثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غير فمن اللي حيُعث سناء عليه بالأسماء اللي ما يعرفاش حاجة خلي بالكم الأسماء بل لا يعلمها غيره ليعلم معناها يعلم طيب الأسماء اللي عرفنا به هيرقى معناها معلوم لينا شخص يا على الله بها يبقى نثني على الله بما أثبت لنفسي من أسمائك وليس بما نشتقه نحن من أسمائك حق You learn from God هذا دليل على الانجز... فعلا الحديث دليل على عدم فعلا أنت السيقار لأك narrative أنت بما أثني على نفسي ولا تنطيق على الله بما أثنيت أنت على نفسي بما أثني على نفسي لكن واحد نفسه أنت على الله أن تزهاج وضعتعد في بما أثني على نفسي مش هيعرف. وهتقبط واللي يظن الثاني يطلع نقص والله سبحانه وتعالى أخبرنا أدعية القرآن هل في أفضل من أدعية القرآن يعني الأخ خالب يقول ده دليل على إن إحنا نلتزم بأدعية الكتاب والسنة في السنة على بعض أساس شو له هردو لا سليم لان احنا لو سيبنا انفسنا او تركنا انفسنا لادعيه الصوفيه ايه رايكم بقى ايه رايكم في اوراد الصوفيه بقى لما بنقول بقى لما في الواحد شيخ طريقه هيحط دعاء بمذاقه كده ها صلاه السبعينيه ابن بشيش اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد تعقيل بقى لا كل شوية بقى وغير كده بقى اللي هو البردة بردة البصير ما يكون لها في الصلع نبع صلاة مولا يرسم لي واسلم دائما أبدا وعملنا وابنية و... وخلاص وابنية بقى رقم واحد في اللبات بتاعيسه ليه؟ ده البردة وده كلام سوفي أحب لك إزاي والله زبحانه تعالى يخبرنا أنه عليم قدير سميع بخير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسماء وصفات فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة كده برضو وبين الرحمة والسمع والبسط اين الفرق بين العليم والعلم اين الفرق بين العليم والعلم اه لا اه أنا عارف أخواننا والله إحنا عايزين كلام واضح ومباشر إيه الفرق بين العليم والعلم والقدير والقدرة والرحيم والرحمة والسميع والسمع والبصير والبصر دي أسماء ودي إيه صعب <تصفيق> بس أخلي بالكم إيه بتي مين في الفرق بين الأسماء قالوا ونحن نعلم الفرق ونميز uma نفس error, نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة ولا بين العليم والقدير نقصبه ايه هاه بين العلم والقدرة وانحن نميز بين العليم ما بين العليم والقدير لان الفرق يظهر في السفاة فيس الاسمال لان العليم هو القبيل بيعتبر الجلال على ايه على الزهد. لكن لأن بيعتبر الجلال على 찾ولة تابرت السفاة hin stealth يعني اقول ونحن انت فهم يا اخي ولا عيدة تانية عيدة عيدة تانية قول انه عليم قدير سميع بطير رفور رحيم باسماء والاصفات ها اسماء انت لنقشي كتاب اه وانت اوخذ كتاب مجاني يبقى تجيبه معكو التجاني <تصفيق> ها بصوا معنا بصوا فيه لا ده كتاب مني لك زياني <تصفيق> طيب خلال <تصفيق> براء خليك معي بصوا على سطر اللي فوق طيب تخبرنا ايه عليم حديث السميع بصير غفور رحيم دي كلها اسماء واسماء تتضمن الدلاله على الصفات مش كده برده يعني احنا لو يدل بالمطابقه بينطبق على ايه على امرين معنا ذات الله والصفه مش كده برده بصراحه الكلام فالاسم يتضمن الوصف فالسميع بيقول لك من السميع تقول يا الله وما معنى السميع المنسطب بصفات السمع تبرق ازاي فالفرق هيبان في الصفات ولا في الذات في الصفات لان فرق دوم لكن مفيش فرق بين ذات الله اللي على اسمه العليم وذات الله اللي دل عليه قريب لان الذات واحده على الذات مفيش فرق بين الاسماء وباحتبار الدلاله على الصفات في فرق مشكله برضه ولذلك ونحن فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العليم والقدير ولا بين العلم والقدرة بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسماء والبسر ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على إيه على ذات الله مع تلوع معانيها باعتبار استفاة فيقول لك فهي مستفقة متواطئة متواطئة يعني إيه يعني مستفقة برضه أو أو أو أو متحدة يعني متواصلة متطقة متواصلة من حيث الذات كلها تدل على ذات الله 99 إيه للذات الوحيد ينادى عليه بها أو ينادى على ذات الله عز وجل بهذه الأسماء متباينة من جهة الايه متباينة عن ايه مختلف تفارق بين العلم والقدرة من السمع والايه والبصل وكذلك بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب دي اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذات واحد لكن الاختلاف في ايه في المعاني الفرق بين محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب على النبي او صفه النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك اسماء القران زي القرآن والفرقان والهدى والنور كلها كذل على يسمى الواحد اللي هو القرآن لكن فيه هدى فيه نور فيه القرآن بين الحق والباطل إلى غير ذلك من الصفاة والتنزيل والشفاء كذلك من أسماء القرآن وغير ذلك وأيضا ومثل هذه الأسماء تناجع الناس فيها هل هي من قبيل المترابطة للتحاج الذات أو من قبيل المتبايلة لتعاجد الصفاة انتفهمين العبارة بالذاتي يعني الأسماء دي كلها معناها واحد لانها تدل على الذات او متباينة لانها تدل على الايه على الصفحة نول ايه متراجفة في الذات متباينة في المصفحة فنقول مثلا ان هو درب حتى يدرب عنك له كمن اذا قيل الشيخ والصارم والمهنة وقصبة بالصارم معنى الصارم وفي المهند النسبة الى الهند يعني السيف يسموه المهند عشان بيصطنع في الهند والصار منه قاطع ياخذ الامر بشدة والتحقيق شوفوا بقى فيلم كينين انها مترادفة في الذات متبينة في الحصفات ففي فرق من الاسماء الحسنة من حيث الدلالة على الحصفات وما فيش فرق من الاسماء الحسنة من حيث ايه بالعزب. فإن جيه شخصه وقال لك زي الأخ الفاضد اللي أعبت كلم في إزعادة القرآن لك إيه أصلا مفيش حدث مع أسماء وصفاء الأسماء هي الصفاء قول مع تفا بينفوا الصفاء وقل لك إسمه مفيش فرق من الأسماء خليك ويأتي لو قلت مفيش فرق من الأسماء والصفاء مش بس مجل المعتدد يبقى أنت على الطلب دريعة من الأعجاب مالاش نزم يبقى حناجة الله بها ليه يبقى مالاش نزم من رب اللي يعرفني الاسم لو قلت ما بشارك من الاسمها والاسم هو الصفاء والصفاء هو الاسم والله طلبة العلم واصغر طلاب العلم لا يقولوا هذا الثلاث طالب العلم المبتدئ يترق من الاسم الصفاء واجتاز دكتور قاعد في نزعة القرآن مشوش على عقيدة المسلمين ببدعة ويقول لهم ما بيش فرق بين اسماء والصفات بالله على ازا يؤقل اما يجو استيدي لك ما بيش فرق بين اسم والصفات الاسماء هي الطفات الله هي فوضى فوضى فعلا يعني فنسى الله تعالى من يديه وان الناس طبعا هتدرك الكلام بسرعة ها ها اهي قرح فيه ان الله تعالى ونسى هو قاعد يتكلم فين يا اسماء الله جرم محصورة واسماء الله لا تحصى لا تعدى خبلك هو نفسه وهو فهم القضية ما هيقولش الكلام دي يعيشة نعم Allahu akbar wa Allahu akbar Allahu akbar wa Allahu akbar Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha 40 كل شيخ الإسلام هو طبعا بعد مبين الأسماق من حيث الدلالة على الزاة مترابطة ومن حيث الدلالة على الصفاة متباينة قال ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشاف قال لي بالكم بقى, بقى الكلام ده احنا شرفناه بكي فعايز يقول إن أحيانا ينلضجوا استخدم واحد لكن المعاني بتختلف على حسب المدلول السياقي فكلمه محكم ورد في القران كله محكم ورد ان بعض القران محكم وورد ان القران كله متشاب بعض القران متشابه فلازم اميز السياق اللي ورد فيه وافهم المدلول ان المدلول هنا يختلف عن المدلول هنا وان الكيفيه هنا تختلف عن كيفيه هذا اللي قصده كان سمته وقال اسماء والفرق بين المهند والصارم والسيف على شين يوضح لك المثال فلم يجوا لكي مما يوضح هذا أن الله وصف القران كله بأنه محكم وبأنه متشاب وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم وما هو متشاب فهمين يا شباب فيمجب أن يعرف الإحكام التشاب الذي يعمه والإحكام التشاب الذي يخص بعضه قال تعالى الافلام كتاب احكمت اياته ثن فسفلا فاخبر انه أحكمت احكم احكم اياتي اياته كلها طيب يبقى ربنا قال ان كله ايه محكم وقالت على الله نزل احسن الحديث كتاب متشابه امثالا فاخبر أنه كله متشابه يبقى القران محكم ومتشابه والحكم عايز بيهم يعني ايه محكم ويعنامه ده شابه انه في التشابه في الاول انما جاي من الاختلاف وعدم التمييز زي قولت عليها ان البطرة تشابه ايه حالين او جاي من التماسل في الحسن فلان شبه فلان والمحكم جاي من الفصل والتمييز احكمة الامر يعني ميز تبقه تعرف كله لما يكون واحد قدام شاشئ داعب يسترج على صورة فالصورة مش واضحة قدامه ومين هو مين ده اللي بيكلمه والله من عارف يكونش فلان لا لا يكونش فلان اخبارك ازاي الصورة ماش بينك لكن لما تكون صورة واضحة جدا ده فلان اهو ميزتك احكمتك عاجمتك فعلمك بالشيء وتمييزك للشيء وفصلك وحكمك عليه ده معناه انه مصقم لديك اخبارك ازاي فعجل عوض الحكم هو الفصل بين الشيئين فالحاكم يفصل بين الخسمين سموه حاكم ليه ان المختلف بينهم كل واحد عايز يغلق حقه وفيه شكل وفيه مشكلة فهو يجي الحكم ايه يفصلون عن بعض والحكم او والحكم كلمة الحكم يعني الحكم فاصل بين المشتبهات علما وعملا الحكم ولا هو هنا مشكلها الحكم خلينا اقول لكم ايش هي الحكم بصر الاخ هنا مشكلها اللي هو المحقق الحكم خلينا نعملها الحكم كلمة حكم فصل بين المشتبهات علما وعملا حرف طلط وشتبه كما الحكم في كذا انت في راح تتقال واحد شيخه تقول الحكم في الامر ده ايه ايه حكم كذا وكذا حكم يعني عشان تفصلها عندك وتميزها انت ما عارف لو انت عارف حادثة لو هي محكمة المسألة عندك حادثة ليه فالفاكم المقصود بايه الفصل بين المشتبهات علما وعملا واذا ميد بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضرر يبقى هنا في الحالة ليس فيه حكم فصل بين به الضرة وده ينفعك رح لواحد اهل خبرة يقول لك ايه الصح و ايه الغلص فلم دهو كذب ولا صادق اعرفت ازاي اللي عقل ده متذور ولا حقيق اعرفت ازاي رح لخدير فطمار عايقكم له في المسأل اي ايه نعم وذلك يتضمن فعل النافع وطرك الايه الضار فيقال حكمتوا السفيها حكمتوا يعني ايه قيدتوا فصلتوا عن بيت الناس فحكمتوا يعني خذتوا حطوه في الجنة فالشفيه او المؤذي او اللي هو مرتكب جريمة بيحكموه او يحكموا عليه يعني خفتوا في مكان بيبعى حتى بيقذتوا الناس يسجلوه يا قطل السجن جاي من حكم. خد حكم كذا وكذا عشان ايه يكسلوه يميز واحكمته اذا اخذتوا على يديه يعني كثفت يعني مشيكت كثف خلاص ما هيعرفش روح كده ولا كده يبقى أخذت على حكمت الداب ده وأحكمتها زعلت لها حكمة وهو أن أحاط بالحنك اللي هو زي ما أبو الحسن أشعري قال بيستدل بي على اسم الحكيم بقول لو كان الحكيم انتخذته عشان هو من من, من بالاكتهاد العقلي الحاكم مشتق من حكمه اللي ده ابني حليفه حاكم وسفهاء اني اقف عليكم وان اقضى ان الحكمه اللي جامن اللي هي الحبيبه اللي خط اللي جام الدب عشان تمنعها توقفها من الحرق اا واحكام الشيء اتقن فيحكام الكلام هو عايز كل ده عشان ايه عشان يبلغ لك معنى المحكم فيحكام الكلام اتقنه بتمييز الصدق من الكذب في اخباره وتمييز الرسل من الغي في أوامره يبقى عشان تقوم الأمر بقى احنا قلنا الكلام عبارة عن خبر وعن ايه وعن رمسك في باب الصدق تتميز الصدق من الكذب يبقى انت أحكمت الأمر فإذا كان اللي بيخبرك ربنا سبحانه وتعالى يبقى كلامه محكم ولا موش محكم يبقى إذا جميع أخبار الله محكمات لأنها تدل على حقائق أنا صدقت بها كلا بلك إزاي يبقى باعتبار معناها محكمة سواء كانت غيبية أو كان مشهود كل آيات القرآن محكمة وتمييز الرسل من الغي في أوامره كذا الأوامر في المعنى والكيفية محكمة والنعرف ماذا؟ والقرآن كله محكم بمعنى الإثقان فقد سماه الله حكيما إفلام رائك كآيات الكتاب الحكيمة الحكيم بمعنى الحاسب كما زعله يقص بقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل ودع له مفتيا قل الله يفتيكم فيهن في حين إنه قل الله هنا مش للقرآن كلام لله عز وجل بس أنا ما رأسه كان ربنا المفتي مثلا بس ينفع في بيقول لي في اللي... ليه كان فتتقول لي؟ بيقول لي يعني يجوز إن إخنا نقول الأسناء مشتقة من نسخ فادي. بس إن هذا الحق في الاشتقاظ مرجعه إلى رب العزة والجلالات الكلام كده مسبوص الأسماء مشتقة بالصفات من الجالب اللغوي نعم لأن رحمة أخذ منها الرحمن الرحيم سمعة أخذ منها السميع خذلك إزاي؟ من ناحية اللغة لكن ما أقدرش أعمل من الكلام ده لازم كده توقيف أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر الإس ونص عليه إنما انت تأخذ الفعل وتحوله لا ده مش من وجعله هاديا ومبشرا في قولي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر من الذين يعملون الصالحات يبقى هو يقصد بالإحكم هناك إثقان إثقان الدلالة على معاني يفهمها الإنسان فجميع آيات القرآن محكمات باعتبار إثقانها وبيانها أنها نزلت في العرب وتدل على معاني يفهمها المخاطب ولا كلام مرش معنى يقولوا يا أخواني حد يقدر يقول ان كلام ربنا بلا معنى اللي يقولك نفوض المعنى فوض المعنى ايه؟ ده بالنسبة للقرآن يبقى كل القرآن محكم على اعتبار ايه؟ وضوح معناه ويبقان الصنعة فيه طيب الصنعة البلاغية اقصد يعني وانه قرآن مصنوع يبقى مخلوق ايه وحد كلامه؟ طيب. واما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي المقصود بالتشابه هنا يعني نتميع زولت سماثل في الحصن والجودة فبولت ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله تعالى يا ربنا نفع عن القرآن الاختلاف ليه؟ لانه منتشابه ما حتلاقيش آية في عبد آية متفق مع بعض في نفس الحصن والجودة وما بيش هطأ فيه تقدر تمسك عليه فبقول ولو كان من عند غير الله ربنا بقوله لو كان من عند غير الله لو وجده فيه اختلافا كثيرا وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يعني إحنا عندنا في البشر ممكن واحد يقول كلام وإنسان يازمه فيقول كلام عكس في موضع تاني بعد شوية أخبالك إزال لكن القرآن نزل على مضار ورابط العشرين عام مفيش آية في الأول تعارف آية في الآخر أبداً. متشابه في المنهج وفي الوحدة اللي بتدل على عبودية الله فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضها فإذا امر بأمر كلهم لم يأمر بنقيده في موضع لأنه متشابه بل يأمر به أو بنظيره أو بمنزوماته وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع أخر يعني لما ينهى عن شيء يوم يأمر أسبيه في موضع أخر هذا مش حكي لها كلامة للقراء إن كله متشابه في الحسن والجودة وفي المنهج والنفس الرسالة اللي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن منزوماته إذا لم يكن هناك نفسه وكذلك إذا أخبر بثبوتي شيء لم يخبر بنصيب ذلك بل يخبر بثبوتي أو بثبوتي مجلوماته وإذا أخبر بنصيب شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لواتمه بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فالشخص بقى يثبت الشيء طارق وينفيه طارقة أخرى أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد ويفرق بين المتمافلين فيمزح احدهما ويذم الايه اداره البشر يعني جالك مثلا يقول استخف دايما في ايه خد بالك الجنان يكون استاذ ما عندوش ضمير وهؤلاء يعني منهم الكثير الا من رحم ربك واحنا كنا بنشوف في الجامعه يابعي اسفل بحيث يريح نفسه بالتصفيح سيحط سؤال صغير في الطالب يعجبك بصفتين او ثلاثة لما ايده تتقطن لان هو المفروض انني اقس قدرات الطالب في الفهم فهم ولا لا مش حافظ ولا لا لان الحفظ دي اي واحد بيح لو بيحظة واحد مش هل يعجبك لكن انا عادي بار في الفهم فاحنا نقول لهم اخوانا نتيجي تحط الاسلة بالنظام اللي تخلي الواحد يفهم يعني سؤال ولو اربع اجابات مثل بعض والاجابة اتطحك واحدة بس فمش هيجاوه الا منه اللي فاهم شيره إنما لما تدينه تسأله وتقول لي مثلا اذكر رأي, رأي الاهل السنة بكذا وتسيبه فيقعد يكتب يعني الولد صفتين ثلاثة ومفكر إنه هو لسه محصرش لإيه المطلوب كل الكلام ده عشان إيه عشان الشيخ لما يدي يعلم يشوف نساحة اللي كيتوب الولد دي يبص على كلم ولا كلمتين فبالك إزاي فأحيانا تجي الطالب كتب كتير لكن كلام حش ملوس لازمه وطالب الثاني كتب نصف الكمية بس مليان عين او واحد كتب بنفس القدر ده عشر ففحات وده عشر ففحات الايجابة خلي بالك ده اجاب الظبط فتفادأ بايه تفادأ تلاقي ان واحد منهم ما اجابش الايجابة الناموذجية والتاني اجاب اجابة الناموذجية هو الان هو بيحكم على الاثنين بعدد الصفحات فيجل بيه درجة زي ده بالضبط المفروض ما يكونش بيه فرق هنا ليمضل مش متماثلين اخبالك ازاي؟ على طول ومعات الدرجة دي بتحصل في طبيعة البشر من هوى النفس وعدم الاخلاص وعدم المتابعة في في مراعاة مثل هذه الامور دي بتحصل حتى تجل بص تلاقي واحد في في موضوعات الفارق يا ريب يا كتير يا ووي. اللي له محسوبية وزاعة تلاحه مع امي مستحبتش واللي مكتهد وكويس تخبلك ازاي اقولك لا اخر دي بقى فيه تطريق بين متماسلين دي طبيعة البشر اما رب العزة والجلال فابدا لم يسجد في القرآن شيئا يعارض بعضه بعضا او ينفض بعضه بعضا او يأمر بامر تينهى عنه في موضع اخر لان القرآن هنا كله ايه متشابه في الحسن والجودة فالأقوال المختلفة هنا هي المتضبأ والمتشابه هي المتضبأ يبقى من قول القرآن كله محكم باعتبار ايه وضوح معناه وضوح التواصف اللي فيه القرآن كله متشابه باعتبار ايه الفرسم والجودة وعدم التعارض فيما بينهم وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الأنقار فامكانت كانت معاني توافق بعضها بعضا ويعارض بعضها بعضا ويلازم بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض يقتضي ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه او بعضه بعضا فهذا التشابه العام لا ينافي الاحكام العقل صحيح لك ان القران كله محكم ولا متشابه محكم كله ومتشابه كله لابد ان ينزل تمزق تقول لا لان له معنى ولفظ المتشابه هنا له ايه؟ المعنى تقول لك ازاي؟ فهذا التشابه العام لا ينافل الاحكام العام بل هو مصدق له فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا ينافي بعضه بعض أو لا ينافل بعضه بعض معايا يا إخوان نخلنا باعتبر لأن الكلام سهل الوقت يأتبع هذه الأمور يعني معلومة هنا إلى حد ما سهلة بخلاف الاحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص التشابه الخط ومتشابه الشيء لغيره من وده مع مخالفة إله من وجه الأرض اللي هو القول اللي يتبه الله منه آيات المحكمات هنهم الكتاب وأخروا متشابهات المتشابه هنا ضد به لا الأولان ما يعرفش التالي اللي هو المحكم المتشابه باعتبار كل القرآن إنما بعض القرآن محكم وبعض القرآن متشابه كلنا ده باعتبار ايه المعنى ولا الكيس الكيفية هو ده اللي عايز يقول المتاهين بس بيعبر بأسلوب راح شوية أو عالي بالنسبة للغة يعني التشابه القصه ومتشابه الشيء الغيبي من وزه مع مخالفة إلا ومجمع بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله يعني مثلا بقولك في الكيفيات الغيبية الرحمن عن عارف إيه الكيفية غيبية فقولك يعني استوى زي الإنسان ولا غير الإنسان فاشتبع علي الأرض احنا نقول له ما هو زي الإنسان لأن الكيفية الغيبية متشابهة يعني, يعني غير معلومة لنا إلاما الكيفية المشهودة محكمة لنا ومعلومة لنا هذا ما يقصده شخصة الانتائمين وليس كذلك يعني إيه؟ إن إيه إيه إيه إيه الغيبيات ليس كلمة والإحسام هو الفصل بينهما بحيث لا يستبر احدهم بالارض هو عايز يقول لي عايز يقول لي ان الكيفية المشهودة محكمة والكيفية الغيبية متشابهة يبقى يقول لك منه ايات محكمات هيبقى هنا بمعنى الاحكام في المعنى والاحكام في الكيفية عملا هو ايات محكمات يبقى هلازم فيها شرطين هاته الشرط الاول ايه معلومة المعنى والشرط الثاني معلومة الكيفيه اللي هو هم ام الكتاب واللي ثالث سميت الاتات بذلك لأنها معلومة المعنى معلومة الكيفيه طب لما نقول اخر متشابهات برضه لها شرطين الا تكون معلومه في المعنى مجهوله الايه الكيفيه فهي محكمات باعتبار الدلاله على الكيفيه يعتبر الدلاله على المعنى والمتشابهات باعتبار الدلاله على الايه على الكيفيه دي ضروري ما حدش المعلومات دي كل راسها في أذهان كليميليات حتى تسطلقوا القضية بالشكل يعني معقول تغطيفها محفقة لما تقرأوا كلام واحد إذا كان الشخص نفسه فهم ولا مش فهم لأن في بعض الناس في علوم القرآن لما نجي يتكلموا عن المحكم المتشابه ينخبطوا الدنيا وهم نفسهم مش فهمين بعض الإخواننا الكافزين في البحث بتاعتهم من الأساز بيدارسوها للطلبة وكذا يعني في قضية المحكم المتشابه فنقي الكلام الكلام اللي نائله يدل على ان اللي نائل الكلام نفسه ماهو اشتهم اللي من ابل فيعقد القضية للطالب والطالب شابر السوائد مع ان كلام شيخ السلم تيمينة فيها وعبة انما وضوح هذه الفكرة في اذهانكم حتميز بها ما هو المحكم وما هو الايه المدشار وبعدين تيمينة يقول لك ايه وهذا التشابه انما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما نقص الى هنا ثم من الناس من لا يحتدي للفق بينهما فيكون مشتبها عليم النهارده يختم اليوم كان اللي غدا 13 ها بالعربي 8 جمادى الاولى بس يعني مش هين هم... أطول عليكم أكثر من كده وبرضو نفس السلام مش حنف الثماني أسل عشان إحنا عبرتنا وجوح أرض وكفايا كده أن أعرض في جميعنا اللهم ورحمة الله وبركاته أشهد والإعجابين أستكربة أوليكم السلام عليكم الله <تصفيق> No sé si és <tries> possible, però no sé si és possible.